وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللذان تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أَن تَفْعَلُوا إلى أولي ذائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 والله يوم ولا نصيرات قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلumm إلينا, إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فإذا جاء القوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسلة حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان ياتي الأحزاب يودوا لو أنه يَقَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ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 وما زادهم إلا إيمان وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مِنَ رجال صَدَقُوا مَا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم, ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الصَّادِقِينَ المنافقين إن شاء ويعلب المنافقين إن شاء أو يتب عليهم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 وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إذ كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتَ تُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَيُنَضِّرَ اللَّهُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَئِنْ من يَأْتِ مِنكُنَّ بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين لوئتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصا المؤمن والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان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 ما كان محمد أباها أحد من رجالكم ولكن رسول الله, ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 النبي قبل أن تمسوا فما لكم عليهم من عده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن يا أيها النبي إن أحل لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين الى ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 وقالوا ربنا ذا إن ذا أطعنا سادةنا وكبرا فأضلون السبيل ربنا ذا ضعفين من العذاب والعنهم لعنة